من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضيل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أن تر فيها أمرنا مثرف فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد لو وَالَّذِي كَفَرَ بِرَبِّكَ بِظُلْمٍ عَبَادٍ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَجَلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَنَّتَنَ يَسْقَاهَا مَذْمُومًا مدحورا ومن أراد الاخره وسعى لها سعيا وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان كان سعيهم مشكورا كلنممذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كَمَا كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وفورا.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 نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَشْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْهُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِصْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا نَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ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 119. وما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 110. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة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 17. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 18. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلن بِمَا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 وَقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُنْذَرُوا وَلَا يُؤْمِنُوا وَكُلُّ عِبَادٍ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنذِرُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ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 في قريه الا نحن مهلكوا قبل يوم القيامه او معذبها عذابا في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا فم ناقتم بنصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا واذا قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة لل والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس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 جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت من بصوتك واجلب علي بخيلك واجلب علي بخيلك ورجلك ان في الاموال والاولاد وعدهم وما يعد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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أيام فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم افَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِي تَارَةٍ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ ما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا بي تبيعا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من مَن خَلَقَنا تَفْضِيلا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانٍ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فُولَأَيْكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى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 وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 النبي الذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيل الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمع انس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ائتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينفر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 خُرُفًا أَوْ تُرْقًا فِي السَّمَاءِ وَلَمْ نُؤْمِن لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءهم الهدى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 مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ لَمَّا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَيِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جديدا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 اِذَا لَمْ سَكَتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ النَّاسُ مُنْقَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي 126. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 127. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأضرقناه ومن معه جميعا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 اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك على تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله اله لم يتخذ ولدا